وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّارِ فَمَنِ ابْتُغَى وَارَاءَكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًى وَهُوَ 111. ليقضى أجل مسمى 112. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده وهو القائم فوق عباده ويرسل عليكم حفظه ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون اللهم مولانا الحق انعوذ الى الله منه مولانا الحق انا له الحكم وهو اسرع الحاسبين انا له الحكم وهو الحاسبين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 كُم شِيَعًا أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْ كَيْفَ تُصْرِفُونَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ فَإِذَا فُطِرَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَإِذَا هِيَ فُرِجَتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ ذُبِلَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ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 وَمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ مَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ